بسم الله الرحمن الرحيم أ ت ى أ م ر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشرك و ن ينزل ا ل م ل ا ئ ك ة بالروح من أ م ر ه على من يشاء من عباده أ ن أ ن ذ ر و ا انه لا إ ل ه إ ل ا أ ن ا فاتقون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 لكم فيها د ف ق ومنافع ومنها تاكلون ولكم فيها د م ا ل حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أ س ق ا لكم إ ل ى بلد لم تكونوا بالغيه ل ا بشق الانفس إ ن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها و ز ي ن ة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أ ج م ع ي ن هو الذي أ ن ز ل من السماء ماء لكم منه شرع ا ومنه شجر تسيمون. ينبت لكم به ومن ل ي ت ن والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إ ن في ذلك ل آ ي ه لقوم يتفكرون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 إ ن في ذلك ل آ ي ة لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر ل ت أ ك ل و ا منه لحما طريئا و ت س ت خ د ج و ا منه حيه تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون والقى في الارض رواسي ان تميد بكم وانهارا وسولا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون أ ف م ن يخلق كمن لا يخلق أ ف ل ا تذكرون وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها إ ن الله لغفور رحيم والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين تدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أ م و ا ت غير أ ح ي ا ن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 لا جرم أ ن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إ ن ه لا يحب المستكبرين و إ ذ ا قيل لهم ماذا أ ن ز ل ربكم قالوا فساطير ا ل أ و ل ي ن ليحملوا اوزارهم كامله يوم ا ل ق ي ا م ة ومن أ و ز ا ر الذين يضلونهم بغير علم أ ل ا س ا ء قد م ت ر الذين من قبلهم ف أ ت ى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم و أ ت ا ه م العذاب من حيث لا يشعرون ثم يوم ا ل ق ي ا م ة يخزيهم ويقول أ ي ن شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين اوتوا العلم إ ن الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفاهم ا ل م ل ا ئ ك ة ظالمي أ ن ف س ه م فالقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى ان الله عليهم بما كنتم تعملون فادخلوا أ ب و ا ب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين وقيل للذين ا ت ق و ا ماذا أ ن ز ل ربكم قالوا خيرا للذين أ ح س ن و ا في آ ل ه الدنيا ح س ن ة ولداه ا ل آ خ ر ة خير ولنعم داه المتكين جنات عهدي يدخلونها تجري من تحتها الانهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم ا ل م ل ا ئ ك ة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا ا ل ج ن ة بما كنتم تعملون هل ينظرون إ ل ا ان تاتيهم الملائكه اويا امر ربك كذلك فعلى الذين من قبلهم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 وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا اباؤنا نحن ولا قبلهم فهل على الرسل إ ل ا ا ل ب ل ا ه المبين ولقد بعثنا في كل ا م ة رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا ا ل ط ا ل و ت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 واقسموا بالله جهد ايمانهم لا يبعث الله من يموت ب ل ى وعدا عليه حقا ولكن اكثر الناس لا يعلمون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 وما ارسلنا من قبلك إ ل ا رجالا يوحى إ ل ي ه م فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر و أ ن ز ل ن ا إ ل ي ك الذكر لتبين للناس ما نزل إ ل ي ه م ولعلهم يتفكرون افامن الذين مكروا السيئات ان يقصف الله بهم ا ل أ ر ض او ياتيهم العذاب من حيث لا يشعرون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 اولم يروا الى ما خلق الله من شيء يتسيا الى ل ه و عن اليمين والشماء لسجدا لله وهم داخرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الارض من دابه والملائكه وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون وقال الله لا تتخذوا الهين اثنين انما هو اله واحد فاياي ترهبون وله ما في السماوات و ا ل أ ر ض وله الدين واصبا افغير الله تتقون وما بكم من ن ع م ة فمن الله ثم إ ذ ا مسكم الضر ف إ ل ي ه تجارون ثم إ ذ ا كشف الضر عنكم إ ذ ا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما اتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم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 يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أ ي م س ك ه على غول أ م يلسه في التراب أ ل ا ساء ما يحكمون للذين لا يؤمنون ب ا ل آ خ ر ة مثل السوء ولله المثل ا ل أ ع ل ى وهو العزيز الحكيم ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابه ولكن يؤخرهم إ ل ى اجل مسمى ف إ ذ ا جاء أ ج ل ه م لا ي س ت أ خ ر و ن س ا ع ة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف أ ل س ن ت ه م الكذب أ ن لهم الحسنى لا جرم أ ن لهم النار و أ ن ه م مفرطون تالله لقد أ ر س ل ن ا إ ل ى أ م م من قبلك فزين لهم الشيطان أ ع م ا ل ه م فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أ ل ي م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 إ ن في ذلك ل آ ي ة لقوم يسمعون و إ ن لكم في ا ل أ ن ع ا م لعبره نسفيكم مما في بطونه من بين فرس ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل و ا ل أ ع ن ا ب تتخذون منه سجرا ورزقا حسنا إ ن في ذلك ل آ ي ة لقوم يعقلون و أ و ح ى ربك إ ل ى النحل أ ن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم ا ل ي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها ش ر ا ب م خ ت ل ف أ ل و ا ن ه فيه شفاء للناس إ ن في ذلك ل آ ي ة لقوم يتفكرون والله خلقكم ثم يتوفاكم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 فمن َ الذين ََ فضلوا ِ براد َِ ر ِ ز ْ ك ِ ه ِ م ْ على ََ ما ملكت َْ ه َ ي ْ م َ ا ن ُ ه ُ م ْ فهم َُْ فيه ِِ سواء ََ أ َ ف َ ب ِ ن ِ ع ْ م َ ة ِ الله َِّ يجحدون َََ والله جعل لكم من أ ن ف س ك م أ ز و ا ج ا وجعل لكم من أ ز و ا ج ك م بنين وحفده ورزقكم من الطيبات افبالباطل يؤمنون و ب ن ع م ة الله هم يكفرون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 بل أ ك ث ر ه م لا يعلمون وضرب الله مثل الرجلين أ ح د ه م ا أ ب ك م لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه اينما يوجهه لا يات بخير أينما يوجهه يأتي لا بخير هل يستوي هو ومن يامر بالعدل وهو على صراط مستقيم ولله غيب السماوات و ا ل أ ر ض وما أ م ر ا ل س ا ع ة إ ل ا كلمح البصر أ و هو أ ق ر ب إ ن الله على كل شيء قدير والله أ خ ر ج ك م من بطون أ م ه ا ت ك م لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع و ا ل أ ب ص ا ر و ا ل أ ف ئ د ه لعلكم تشكرون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 والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الانعام بيوتا وجعل لكم من جلود الانعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم اقامتكم ومن اصوافها ومن أ ص و ا ف ه ا واوبارها و أ ش ع ا ر ه ا اساه ومتاعا الى حين والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أ ك ب ر وجعل لكم سرابي لتقيكم الحر وسرابي لتقيكم باسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فان تولوا فانما عليك البلاء بمبين يعرفون نعمه الله ثم ينكرونها واكثره الكافرون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 واذا راى الذين اشركوا شركاءهم قالوا ربنا قالوا ربنا هؤلاء شركاءنا الذين كنا ندعو من ف أ ل ق و ا إ ل ي ه م القول إ ن ك م لكاذبون و أ ل ق و ا إ ل ى الله يومئذ السلام وضل عنهم ما كانوا يفترون الذين كفروا صدق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 وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتابه بيانا لكل شيء وهدى ورحمه وبشرى للمسلمين إن الله يأمر بالعدل ا ي ت ا ء ا ل ق ر ب ى و ي ن ه ى عن ا ل ف ح ش ا ا ء و ل م ن ك يعظكم لعلكم ر والبرد و ت ذ ى و أ و ف و ا بعهد الله إ ذ ا عاهدتم ولا تنقضوا ا ل أ ي م ا ن بعد توكيدها وقد ج ع ل ك م الله عليكم كفيلا ان الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت غ ل ه ا من بعد قوه ان كانت تتخذون أ ي م ا ن ك م دخلا بينكم, تتخذون أيمانكم دخلا بينكم ب ي ن ك م أ ن تكون أ م ه هي أ ر ب ا ب أ م ه إ ن م ا ي ب ل و ك م الله به وليبينن لكم يوم ا ل ق ي ا م ة ما كنتم فيه تختلفون ولو شاء الله لجعلكم أ م ه و ا ح د ة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء و ل ت س أ ل ن عما كنتم تعملون ولا تتخذوا أ ي م ا ن ك م دخلا بينكم ف ت ز ل قدمكم بعد ثبوتها و ت ذ و ق السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم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 وليجزين الذين صبروا أ د ر ه م ب أ ح س ن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أ و انثى وهو مؤمن فلنحيينه ح ي ا ة ط ي ب ة ولنجزينهم اجرهم ب أ ح س ن ما كانوا يعملون ف إ ذ ا ق ر أ ت ا ل ق ر آ ن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم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 واذا بدلنا آ ي ه مكان آ ي ه والله اعلم بما ينزل قالوا انما انت مبتر بل اكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آ م ن و ا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم أ ن ه م يقولون إ ن م ا يعلمه بشر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 إ ن م ا ي خ ت ر ي الكذب الذين لا يؤمنون ب آ ي ا ت الله و أ و ل ئ ك هم الكاذبون من كفر بالله من بعد إ ي م ا ن ه إ ل ا من كفر ه وقلبه مطمئن ب ا ل إ ي م ا ن ولكن من شرح بالكفر صدرا ولكن من شرح ب ي ك ف ر صدرا فعليهم وضع من الله ولهم عذاب عظيم ذلك ب أ ن ه م س ت ح ب ا ل ح ي ا ة الدنيا على ا ل آ خ ر ة و أ ن الله لا يهدي القوم الكافرين اولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وابصارهم واولئك هم الغافلون لا جرم أ ن ه م في ا ل آ خ ر ة هم الخاسرون ثم إ ن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إ ن ربك من بعدها لغفور رحيم يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون و ط ر ب الله مثلا ق ر ي ة كانت ا م ن ة مطمئنه ياتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بانعم الله فاذاقها الله لباس الجوع والخوف فاذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه ف أ خ ذ ه م العذاب وهم ظالمون فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمه الله ان كنتم اياه تعبدون انما حرم عليكم الميته والثم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به فمن اضطر غير باه ولا عاد فان الله غفور رحيم ولا تقولوا لما تصف السنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إ ن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون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 ثم إ ن ربك للذين عملوا السوء ب ج ه ا ل ة ثم تابوا من بعد ذلك و أ ص ل ح و ا ان ربك من بعدنا لغفور رحيم ان ابراهيم كان امه قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا ل أ ا ن ع م ه اجتباه وهداه إ ل ى صراط مستقيم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 إ ن م ا جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وان ربك ليحكم بينهم يوم القيامه فيما كانوا فيه يختلفون ادع الى سبيل ربك شركه الهدى م و ة ا ل ح شركه دعويه غير ربحيه ذ ع ت مضمون اجتماعي ن و َ إ ِ ن عاقبتم َُْ فعاقبوا ََُِ بمثل ِِِْ ما َ عوقبتم ُِْ به ِِ ولئن ََِ صبرتم ََُْ له َُ وخير ٌََْ للصابرين ََِِِّ واصبر وما صدرك إ ل ا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إ ن الله مع الذين ت ق و ى والذين هم محسنون